وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَى أَشَاءُ وَمَا تِ وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُ آدِلَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُتُونَ زَكَا التَّائِيْنَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ <تصفيق> الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ رَسُوْلَنَا النَّبِيَّ وَمَن يَجِدُونَ غُيُومًا كِتَابًا عِندَهُ بِفَتْحٍ وَرَأْفَةٍ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَنَا فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قُل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ الذي له ملك السماوات والأرض لا بِالْأُمِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ